من ربكم، ولا يزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرة، فلا تأسعل القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمن صالحاء.